وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَوِيًّا شَدَّائَتْهُ حُكْمٌ وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي و فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قَالَهَا آمِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعْدٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَال فاغفر لي فاغفر لك إنه هو الغفور الرحيم قال رب بَأَنْ بَأَنْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَيْنِ يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَرْصَفُوا بِالْأَمْسِ يَصْرُخُ الراوي مبين فلما أن اراد ان يبطش بالذي هو وعد لهما ان تريد ان تقتلني قال ان موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض نجًا بَرًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ قَصَّ الْمَدِينَةَ يَسْعَى قَالَا يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرُوجٌ إِنِّي لَكَمِنَن نَصِيحِ خَرَجَ مِنْهَا خَائِفَيْنِ يَتَرَقَّبُ قَالَا رَبَّنَا نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ